Bismillahirrahmanirrahim قَدْ جَاءَ بِالْحُسْنَى فَسَنَيَسْتَغْرُو لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنَا فَخَلَوًا وَاسْتَغْنَى وَكَتَبَ بِ وَنَأْنِي أَحَدٌ عِيادُ مِنْ مَهَمَّتِهِ تُجْزَى إِلَّا بِتِ